نظم تنقيح فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم. نظم المشايخ أحمد عبد العزيز الزيات وإبراهيم علي شحات السمنودي وعامر السيد عثمان رحمهم الله تعالى. لك الحمد يا مولاي صليه وسلم على المصطفى والال والصحب مرسلا وبعده فذا تنقيح تحرير شيخنا محمد المتول شهير في الملا فتحريره قد زاد بحثا ودقة على كل تحرير لطيبة جلا ومن روضه عنه فوائد زدتها فيا رب من نفعه وتقبل سورة الفاتحة والبقرة وهلسكت فيك العالمين الذين إن تكن مدغما للحضر منه عنده ومن كامل إدرام روح مبسملا وأشمم لخلال الصراط بأول فقط أوثان أو أولد الله بثم لا ومعه ألف حقق كذا ما أول ومع ثالث وسط الزوايل سهلا وعن خالف يختص إسحاقهم بين وجهين بين السورتين فحصلا توسط لال حمزه وفي ال مع مع شيء سكت لدا قال فين ان انت عن هلاء او اسكت بموصول لحمزه وشم من الحوفين الحرفين او ما الولا ولا كمنشون سهل وافتحها مؤنث ومن قال بالتوسيط تورات تميلا وما مفصول لدى خالف فقف عليه وألبس اكتها لا تمينا احكام تتعلق بالغنى ودعون تدور كيعقوب واصلا كشام إذا بالسكت والوصل لغتلا وما غن مع سكت سوى نجل أخرم على غير موصول ولا زراق ما تلا بها ثم مع إذرام يعقوب أوجبا ولكن مع الرعا رويس فاهملا وغنان حلوان لدى اللام قاصرا كما عند رملي لدى الراء تقبلا احكام تتعلق بهشام ويقصور حلوانيهم عن هشامهم بخلف وداجوني المد والصلاة وسهال حلواني الهمز واقفا على احد الوجهين في البذ ثم لا يغنوا على له فمدى مع التحقيق وافصل مسهلا وعنه رودى قصرا محققا وزادا له معشاء جاء تميلا ومن كافر افتح سهل الهمز واقفا كأن تسهل فاصلا أحكام تتعلق بابن ذكوان وحفص وإدريس وهشام وطول ابن ذكوان بنقاش خصوصا وسكتا لحفص عند قصر فأهملا وعنه وعن إدريس كالأخ على أل ومقصول وشيء فمسجلا وللصور أطلقه كنقاش يطل وخصص على توسيطه لي تكملا وبسم لصوري كحلوان قاصرا كمدبن ذكوان وسكت أحكام تتعلق بالبصريين ومدا لتعظيم لبصريهم فدع بوصل كذا مع سكت يعقوب وحظنا لها سكته معه كذا كارويسهم على وجه إدغام كدوري على الاظهار في اغفر لنا وكذت تركا قالون ان تورا تكاما مقللا ولا مد للتعظيم مع تركهن تنس وبني كثير معه يعقوب حصلا ودعوان حفص قاصرا وان صالح على وجه وصل فاترك المد مسجلا ولا مد مع الإضغام إلا لروحهم عما به خصور رويسا فاسجلا وهسكت فيك المفلحون علي ثم دين دبت تختص بالقصر فعقلا كذلك بالإظهار لكن رغيسهم بها خص إذ غامت بذي ندبة ولا يغنوا على قصر على وجهه حفها بذي ندبة أيضا وقد كان مهملا بنحوي عليه حيثما غن فاستمع وفي الكافرين افتح وذراء ميلا وأرجعهما أيضا لصوريهم وذا على ترك ثم مطوعنا بفتحه ما أيضاً بنختصر سكته ودعونت الصور بلوال مسجلة عين على ثاني وما سكت مد ليس ما كان موصلا وما مد شيء ثم ما سكت هي وقال لحمزه ته التانيث ومع وجه ترك السكت عن قالف فدع كاضلاقها لكن ما له خصص كله كفي النار إن قللتهم أوهر الجلا وقصر وفي الله أبدلا وقلل سوى يحياك حميم معبلا ونحوى ترشم تفتحق في يخص مؤنع ما يهدس كنك يأمر كموفلا وإن قللت فعلا فإذا وإن تمد فافتح كنارهمز وهنا مرتنا وإن تقصرا مع همز نطجع وغنة فدعوا مع الابدال هنا تنحظلا مميلا وإن تفتح لفعلا موسطا مع الهمز عين هنة وتقبلا مذهب الضرير عن دور الكساء ولا غنة في الهاء عند ضريرهم واتبع لو وامعه إن ساكن تلا يواري وارمعت ماري تماري أمل وبارئ الغار عنه افتح وعن جعفر فلا باب في قواعد الأزرق فصل في البدل والليل وذوات الياء ومع قصر اسرائيل قلل موسطا سواه وان تستثني الان اهملا توسوط اسرائيل وافتح بمده بتوسيط إسرائيل آلان ابدلا وآلان إن أبدلت بالقصر فقصرا للا وثلث ان تطل أو تسهلا ومستثنلوا لا بعد عادا له افتحا بتوسيط إسرائيل أو مده قبلا حكم اللين مع البدل ومع قصر لين سو همزا مثلثا بتوسيطه ثلث وبالمد طولا وفي واو سوآت قصرنا مثلثا ووسط بتوسيط ومد مقللا حكم ذوات الياء مع رؤوس الآية وقل للرؤوس الاهي مع كل ذاتيا وقل للرؤوس غير ما هذه فلا مذهب ابن بليمه وقلل من التلخيص ذا الياء عنده سوى ما به من رؤوس تنزلا عليه قصرا والسق لهمز ولينه بقصر سوى شيء فوسطه تقبلا ويسكوت بين السورتين وانه لفان من الهمزين كانا مسهلا أبدال همز الوصل مدا وزاد يا لذاء هؤلاء والبغاء وسهلا أريت وها أنتم وقد مده وفي كتابي يهني بالسكون تعملا ونونا إن غام الكاسين قد روا وقلل معها يا وها تحت ومين يلا، وملخلف إجرام، وتنتصران ساحران كذا أنطهرا، وكذا كلا، سراعا ذراعه ذراعا، وهكذا افتراء مراء عنك وزراك والولاء، وفخام في فرق ولشراق مع رم عشرا أيضا كذا. شارر تلا وكبر كذا عشرون مع ذات ضمه تلياك خير الرازقين تمثلا وغنى ظلامات سوى ما يل الالف ومحياي بالاسكان والفتح كملا فصل في الراءات وفي الرائبات الضم ربقق وفخما وعشرون كبر فخما هما كلا ومع ثالث فافتح ودع قصر لينه ولا تأتي بالثاني إلا كنت مبدلا كجاء أمرنا آلان معها رأيتم أأنت ومع ترقيق لا منك يوصلا و ومع تفخيمها بعدطا وفيك طلا وصلصال وفي إير معقلا عشيراتكم حذركم وزر كبره كعبرات اجرامي كذا حاصر التنا وفي كل ذي نصب وعندى توسط ومد له في غير شيء فأهلا ومع دي شيء حيث ما كنت فاتحا وما يا محيايا إن لم يقللا كذا اذ تقلل مبدلا كاي شائلا وإن تقرأ أنت خيم بالظلم مسجلا فصل قلل للدد واسكت استحبا بقصره بتفخيمها إن مد وزراك والولا فرقق وفخم في ذراعا كذا كما فراعا ذراعيه فكنه تأمنا بيان حكم الراءات المنصوبه ورقق ذوات النصب كله وفخما وفخمك ذكرا غير صهرا وأسجلا وفخمك ذكرا ليس صهرا وغيره ففي الوقت رققه وفخمه صلا ومع ذنبه وافتح ودع قصر لينه كسكت ودع ترقيق ظهرا مقللا ومع ثان اسكت ثاني الهمزتين سهل قصر سوى شيء فوسطه قللا بمد لهمز وافتح قصر وأشبعا بتوسيط كل قيل مع فتح عملا كذكرا مع التوسيط والفتح فخما وبالقصر والتقليل تفخيمه حظلا بتفخيم ساحران تنتاصران طهرا وافترا ام معمرا انساه عَلَى على المد مد تقليلا وفتحا موسطا وذا النصب رقق حذركم حاصرت فلا تفخمهما الا بفتح واملا لتفخيم اجرامي بمد مقللا ونحو صبيرا لا تفخمه واقفا وذا تفخم في الثلاث على الولاء إن فخمت ذلياء فافتحا ووسط وعمل بما قالا بتفخيم عبرة كبرا افتح وسهلا يشاء إلى فان لهم زين أبنلا وفي الدين لا تقصر وفي وزر إن لا تقلل عند قصر تنى العولى وترقيق وال يروي مفخم لمضمومة والخلف عن قاصر على أبو معشر خلف له وعالهم ددا وغلوا كلا اللامين دعا تقللا ورقق كثيرا ثم نضم رققا على قصر من تفخيمه شارر تلا ورققا مع الترقيق في شارر فقط على وجه مد الهمز فيما تنقل فصل في اللامات كمطلاع إن رقق تسهل أريت موصل اسكت وفخم ذات ضم مطولا وفخم لها أوذات نصب بفتحه ولا وصل إن تبنل بك السوء إن حالا بترقي قلام بعد غاصل وبسملا وللهمز مدتح كآلان أبدلا ونح. ويسيرا لا تفخنه واقفا وبعدا سكون الضاء ترقيقا ارقلا وفخنهما أو إحرطا أو عقيبها وتغليه صلصال بمد مقلل فدع فصالا إن تفخن ففي الوقوف نحوه خبيرا لا يفخام فاعقلا باب في قواعد حمزة فصل في الوقف على الهمز بإرجاعها أو سكتك الماء أو اسألوا لحمزة توسطا بالزوائب سهلة ومنفاصل عن مد نوعا محرك لدى سكت في مد الوصل ليس مسهلا كمع مد شيء ثم مع سكت وَأَلْ كَذَلِيكَ إِنْ تَوْرَاتَ كَانَا مُقَلِّلًا وَمُنْ فَاصِلًا رَسْمًا مِنَ الْهَمْزِ حَقِّقًا وَسَهِّلْهُ أَوْ فَخْصُسْكَ قُلْ إِنْ خَلَوْ إِلَ وَمَعْسَكْتِ مَدِّ الْفَصْلِ خَلَّادُ قَدْ تَلَا بِتَسْهِيلِ مُسْتَهْزُونَ وَقْفًا وَأَبْذَلَ وَعَنْ خَالَفٍ مع سكت كل فلا تقف سكت كمن أدر بل النقل نقل وحقق سواه انتم الهال حمزة عموما وان خصصت فتلو بما خلق ومع سكت مد الفصل عن حمزة تسكت بك بكلمر لكن حبر ازمير قال فصل في توسط شيء لحمزة وشيئا اذا وسطت عن حمزه تسكتا بالاو مع المفصول تورا تقلل ومع سكت مفصول وشيء موسط فحقق لخلان كفلئ وغاول وبالنقل في شيء وبالمن مبدلا كماء صراطش من فنونا وما ولا كنبرار أطجع وافتحاتيك سهلا كيستهزئون باب مزءا لهم قول باب لذهب مع جعل لرويس وبابا ذهب الويس نظهار ما جعل واظهر وادغم حيث ادغمت اولا وان تدغم الثاء فدع وجههنه انكها السكت لا عمه كهنه فحصلا تحريرات عام وفي هؤلاء والبغاء لأزرق على كسرياء باقي الباب ما يجب على إسقاط الأولى من المتفقتين لرويس والإدغام الكبير منهب أبي الطيب من غاية أبي العلاء وصل لي رويس متن عن ما فقط بها بحرف كتحقيق أئنها كموتلا كذا إن تخصصي فتحنا ثلاثها وإن سد جرت قد كنت عنه مثبلا كذلك إن تضم يضل يضل غير القمان أو تفتح له يا عبادنا لا كذلك تخاطب يفعلونا وإن تكن لدى أعجمي مخبرا ثم نزلا إذا كنت بالتخفيف في الزاي آخذا كذلك إن نونت عنه سلاسلا كذا ان تخاطب فيقولون ثم معه ذكر تسبح غب وأنف لتفضلا بالإصفاق دع غنا وعليم فجررا كآلان أبد فاجمع وصري كقصد لا تشم ولا ينقص ففتحة يشاء إلى والباب سهل لتعزلا كذلك في باب اتقلتم فأدغما وإن تدغم الكبير أظهره تجبلا يشاء إلى سهلك أصداق أشمما ولا ينقص التحضم عنه كمن جلا بارئكم مع ويرها لأبي عمر وإن تتم من بارككم أو تمد مخفيا عند دورهم فغلا تنهلنا كإن تفتحا مع قصره وافتلاسه ومع مع وجهه إسكانه اعتلا ولا تظهر مع عنه مخفيا على قصره مع وجهه تقليله ولا تغنى لدى مع وجه فتحه مع المد والإخفى ولا تاك مهملا له عند تقليل مع المد مسكنا ومع وجه تقليل له ايضا احذلا على المد اخفاء وعند اختلاسه ببارئكم وجهين في غيره تلا ومع مد كالهمز لم يخف غيره ولن يومل الدوري في الناس مكملا فعلا مع الفواصل وغيرهما والغنه وفعلا جميعا ما عفا واصيلي استاحا وقللهما او فلفا واصيلي قليلا عن ابن العلاء أولف لفظ دنيا جميعيه آمل عند دور الجنباع الفتح في كلا وغنى تدور خصص بثان ورابع بقصر وثاني لسوس الله حمولا ولبن العالم كامير غناني من وموسى وعيسى ثم يحيى فقليلا حكم الراء المجزومه مع الادرام الكبير والغنه وباب فعلى والفواصل للدور بإظهار جزم كبيرا فاظهيرا وادعونا تنفعنا فواصينا قليلا قاعده لحمزه ومع سكت مد غير متوصل فاقف به جزءا وكفا عند حمزه تابره لا قاعده لابن وردان واخص بين قل الآن غن ك وَإِذْ كَانَ رَأْيُ فِيهِ ضَارَّ كَذَا وَلَا قَاعِدَةَ لرويس وعند رويس فَمْنَعَ عَنْ وَجْهَاهُ النَّاهِ عَالَى وَجْهِ إِدْغَامِ الْكِتَابِ مُحَصَّلًا وَإِنْ تُدْعِي مَنْ مَعْمَدْتِهِ اتَّخَذْتُهُمُ فأدغن ومع قصر فأظهره مهميلا لها إلا هو في خالدون وإن تابنا مع مدين بغنك اتاقلتم معويلا ولها آمع مقاصيرا تاريكا لها وذلك إن تظهر كتاب لي تجنونا قاعده للدوري والبزي ويعقوب وان تفتحي القربى مع القصر مظهرا فللناس عن دورهم لا تميلا كذا ان تقلل حيث ان فيهما ومع غنات البذي فلمهاه أهلينا ولا مدى مع إبدال سوس مقليلا ولا تومي للدنيا مع المد مبديلا وإذ غام يعقوب خصوصا قويس على مد ما تغنى أهمالا كروح ومعها ثبت على قصر أول ومعها بهن على المد عن كلا قواعد لابن عامر وما ننسخ الدجول خصا بفتحه لرملي إبراهيم بالالف قل للأخران أطلق يا ألف وهنا ألف وقل ما عثال سكته كان مهملا ومع ثالث اطلاقه السكت لم يكن ولم يكن التخصيص إن يتل أولا وفي فما ذهب التخصيص ارزامه غنته ومعها هنا دعيا يا حماري كميلا لمطوعي اطلق وبصوت بسطه لزين كذاكت دعه ان الفا تلا وقد ظن حال الفتح لا مع اماله وليس إذا في كافرين وما ومعي ذراء معها افتح لهم بلا غنة او غنة ايضا مميلا المد والغنة مع امالة يرى الذين للسوسي ولا مد للسوسي مع تركها على امالاته يرى الذين موصلا قاعدة للروي وعند رويس مدغما بل عذاب مع كتابا او العذاب للمد فحظنا حكم الدنيا مع الناس وباب فعلى والمد والادرام ومتى مع الهمز للدوري ولا تومل الدنيا مع الناس مطلقا ودع فتح فعل قاصرا مظهرا على قمالاته الابدال مع بين بين في متى ماع قصر دعن دوري فتلعلى حكم عسى مع غيرها للدوري ودغنة كالقصر انقلل التاس ور الجزم ادغ ثم فعدا فقللا الالفاظ السبعة للدوري وَيَا وَيْلَتَا أَنَّ وَيَا حَسْرَتَا لَهُ بِتَقْدِيلِ نِقْرَأَ أو وَيَا آسَ فَلْعُلَى وَقَلِّلْ جَمِيعًا نَعْبَلًا وَمَتَا وَزِرْ لِبَعْضٍ عَسَى وَالْفَتْحُ فِي السَّبْعَةِ قُلًا وَمِنْ جَامِعِ الدَّانِ بِالْإِدْغَامِ فَقْرَأً وَأَنَّا فَقَطْ مِنْ هَذِهِ كُنُّ قَلِيلًا قاعده في يبسط وبسطه لابن ذكوان وحفص وخلد ويبسوط كالاعراف عند بن اخرم بصاد ونقاش بسين هناثل وصاد باعراف ومع سكت حفصه ورمل يَنفَسِينَ لَمْ يَأْكُمُ مَلَ وَمَنْ يَرَى سَكَتَ الْمَجْدِ الفصل وَحْدَهُ لِخَلَازِهِم فَصَادِرًا غَيْرَ أَوْصَلَ وَزَادَ بفتح قد رواه بأن من وبالخلف نقاش ومطوع حذنا لمد وسكت غن اسم لأول لمطوع الإطجهع والغن أهملا وبالصاد وليقرأ به اختص سكته قواعد للدوري عن أبي وما أظهر الدور مع القصر مبذلا وذلك مع تقليل انا وغنة وفتحا لفعل دعهما إن تقللا ومع فتح أنا عنه في الناس إن تمل ولا تظهر بقصر تأملا قواعد لابن بكوان وأبي حماريك فافتحوا الحماري لأغفش بخلف ومن نقاش كان مميلا على المد ما فيه اختلاف سواهما ولا سكت عنه إنهما قد ومع وجه مد عند فتحه مقرأ بلا هنة وقرأ بها إن تميلا ولا سكت مع فتح هتالب من وأرمي على إسكانه لي فتلعلى فدع مع وجه تحقيق همزة وذا حيثما الموتى قرأت مقللا ويختص سوسي بهمز وغنة وتقليله الموتى وإخفائه عقلا كذلك بالإسكان مع بين بين فيه مع وجه إبدال وغنات ننقلا بل إن تقلل الأخف أظهر وغنة فذعلا فتحتم الدنيا وفعلا فقللا وفي الناس ان تبجع فلا تقصرا وان فتحت لدى قصر فلا تاك مبدلا قواعد لابن عامر والبزي وقانون لداجون إن تظهر سجزعن ثم ادغما أنبتت بالخلف للصور تفضلا ولا سكت إن ينغم وما بعد كنتم فضلتم لدى البزي دع أن تثقلا لقالون إن تسكن يملا هو منعا على المد جئ لثانيهما ولا تغن مع الابدال ان كنت قاصرا وباصيله معها قصرا ان تسهلا قواعد لابي عمرو واحداهما مع وجه تقديله لدى ابي عمرهم يجبه ان كنت ومع وجه تقليل على حنف هنة فلا مدل السوسي وأبدل ومع هنة فتح مع القصر ممدلا يخص به والمد أيضا مقللا ويحيا وأن حيث قللت مرغما فسهل وإن أنا فَأَظْهِرْ مسغلا ادغام يعذب من لحمزه ومع سكت الادغم يعذب لحمزه مع السكت والتوسيط في شيء اجعلا وان تسكتا عنه بانفسكم والفقط وجه ادغام وتوسيطه فلا يجيء لخلد ومع سكت ما سوى يشاء فبالوجهين حفزات والصلاة وأظهر له أدغب لخلاد ساكتا وبع ترك سك حفزة بهما تلا سورة آل عمران ولا تطجع التوراة مع سك ألوشي ولا تسكت في حوف مد مقللا كذاكا ولا في ذي اتصال لحمزه وقليل الدنيا عن الدور مدقلا ولا تاك مع إبذال همذات من يشاء إنا مع الإنغام فيها مميلا ولا غن إن قللت إلا مسهلا بالإرغام مع فتح لدى الناس يجتلى وإن تفتح الدنيا وللناس مطجع الفونا وإن تفتحهما جوزا كلا قاعدة وعمران والمحراب فافتحه واحدا ام اللبن ذكوان وكلا فميلا وليس سوى النقاش في الثان مضجعا وسكتا وغنا خص بالفتح في كلا وغناه تضجع لمطوع التزم وعمران للرملي ليس مميلا قاعدة للأزرق بإبدالها أنتم كذا كابلا ألف رقق لذات الضم والنصب وحظلا مع الفتح توسيطا كقصر مقللا بالإبدال زد تفقيم النصب موصلا قاعدة لابن عامر يؤده ونؤته مع نوله ونصله ويتاقه مع ألقه فقأصر صلا لصور هشام صل لقفاش في السكون داجون سكت الرمل فامنعه منصلا نعم يتقه مع ألقه عاكسا قرى ومطوعه يختل السك تنهملا لمطوع داجون غنا بقصرها ودعها لداجون بمد كبحظلا لدى الروال بوصل وغنه مل لرملي على القصر أبطلا وارجئه للداجون فقصر بخلفه ويرضى لصور قصر وعن أخ فشنكلا وان يسكت النقاش او مد يخترسك دفان يسكت بما كان موصلا وليس له قصر على سكت غيره من النشر لم يسكن هشام فحصلا قاعده لهشام ورويس ومدا وغنى دع لحلوان مسكنا بأن لم يره والغن داجون نهملا بوصل وإن تدغم فصل لغويسهم ولم يختلس روح مع المد فأعملا قاعدة للدور ولا توم للدنيا مع المد مبدلا كما ان تخاطب تفعل والذي تلا قاعدة لهشام لحلوان خاطب يحسب الناب خلفه ومعه قصرا إن قتلوا لم تثقلا قاعدة لحمزة وتقليل كالأبرار حتم لحمزة على سك في ال و وقفا ال أن قلا عند قلاد مع الفتح ساكتا على غير مد معهما عنه قللا قلل باض جاءه التانيث او مد لا من لذ قال ف وافتح لي قنادر العلى سوره النساء وإن تسكت في ساكن غير ألوشي فلستان صلاد ضعفا مميلا وإظهاره بالجزم مع سكت ألف قطف دعوى مع الوجهين قد جاز مدلا ودع سكت مد الفصل مداغما وفي ومن لم يتب قد كان هذا محللا ومع من شيء من مطلقا وفيه الاظهار مع سكت بمفصول عملا قاعدة لابن ذكوان ونحوا فتيلا انظر اكسر لنجل أخرى من رحمة خبيفة خلفه على ولا سكت للرملي مع وجه كسره وما هو مع ضم ابن الاخرام اسجلا وان ضم نقاش تلا غير ساكت ومطوع ذرا على الكسر من يلاب قاعدة لروح والسوس ومع غيب يظلمون أظهر لروحهم ومع مد سوسه ازلف على مقللا قاعدة لرويس كأصداق إن تقرأ بصادي رويسهم فقصرا وهاسك كساهون أهملا قاعدة لحمزة وعن خالف إدرام بل غير ساكت كمع كل عند حمزة تأهملا قاعدة لهشام وفيها وبلد بالخلف مظهر وفي الرعد للحلوان خلف تأصلا سورة المائدة والأنعام قاعدة لحمزة وابن عامر إليك وقبل الله وقفا لحمزة لدى زك تمد الفصل حقق وتمهلا بإرجاعها التأنيف توراة أرجعا وفي قلب نقل قف قط إن تميلا إذا كنت في المفصول عنه محققا ورمل الحوارين في ميلا على ترك سك عن هشام أئنكم على قصرهم دد مثل ذي كسر مسجلا وبالخلف الداجون حوفي رأى أمل ومع مضمر فافتحهما ثم ميلا مع اللبء ذكوان وهمزا فقط أمل له وص سكت بفتحيك في كلا ولم يكن الوجه الأخير لاخفش وليس عن المطوع الثان معتلا وفي نحو أخرى عند فتحيه مفتحا ومع فتح راء عنه أرجعه وحظلا بما لا ترى في الذي مع محرك وحرفي سواه يا بك في النآكلا قاعدة لشعبه وحرفا رآ مع ساكن في بدائع لشعبات وقفا دون خلف تميلا قاعدة لابن عامر للاخرامص القصر اقتده معه وثقا وغنا ولا تسكت لنقاشهم ولا تغناء من دراء وافتح بكافرين للسور واخصوا السكت رمي به قبلا لمطوع الاسكان زد سكته اخصصا به وايكن ان ذكرت لا تسهلا ومد لحلوان ووجه يكون ما يكن وسكون المعز داجون والصلاه قاعده ليعقوب بتسهيل الا نظهرا لرؤوسهم وكالمسلمين الهالي ليعقوب اهملا قاعده الابن ذكوان وحفص كما الدبن ذكوان وسكت له كذا لحفص نعم تخصيص الاخرام اسجلا سورة الأعراف والأنثال والتوبة وأورفتموها لابن ذكوان أظهرا وأدغم لصوري ولا سكت يجتلا وأدغمهما أظهرهما أو بزخرف وليس عن الرمل الأخير محصلا مع الثاني المطوع افتح وعينا لدى ثالث إرجاع ذرم فقط جلا أئناكم مع ترك فصل هشامهم فليس يرى في وقف همز مسهلا كذا حكم باقي سبعة مع مكرر وجازى بباقي الباب أن ياتسهلا امنتم الداجون حقاقه الشذاء عنه وبئس زيد الياء والصالح ودع سكت كل عند إدريس إن تغبك لا يحسبن أو لرؤيا تميلا كذلك إن تضمن أذن يعكفون قل ومع فتح موسى الناس ليس مميلا وقد أدغم التاجون يلهث بخلفه فيه وحفص على الإظهار مدا وأهملا لسكت بموصول وغن ولصبهان إن يدغم الفم وهنا وطولا للازراق همزا معه كيدون مطلقا بياء هشام زاد داجون موصلا مع يا أيه صالح وإن تكسر مع حذفياء مثقلا فلا قصر مع إظهاره وأراكهم بتفخيم ذات الضم فافتح مطولا بهمز وقلله بقصر وأدغما ويغفر لكم مع قصر دور مبدلا قاعدة لجميع القراء وللكل قفص عليم براءة أو اسكت وبين النهس والحمد بسملا أئمهات إن يبدل رويس فأظهرا وها مؤمنين نترك ونقاش تلا بإدغامة التانيث في الثا وسكت أخرم طلق بإظهار وإن تدغما فلا ولا غن إن يظهر وإن تدغما لصول ذراء والغن كالسك أهملا وهار لنقاش ومطوعيهم بخلصيهم افتح سكتن النعم مميلا لنقاش واكس لمطوعيهم وهار ونار افتح فنار أملكنا وجرف وهي وهيتظم لداجون وحده كمد له في حاذرنا تقب بلا سورة يونس وهود عليهم السلام لنقاشهم أدرى افتحا وابن أخرم بخلف ولم يسكت إذا لم يميلا وعندا به آلان عن حمزة على كلا النقل والإدرام وقفا فأبدلا كمع سكت مد غير متاصر له كذا خالف ان يترك السكت مسجلا وسهل وهل تجزون عند هشامهم فأدغم وبالوجهين فقرأ مبدنا ويختص إدغام كها مسلمين عن رويسيهم بالقطع في فجمع قلا قاعدة للسوسي والدوري وما وجه مد المازني وفتحه بموسى لتقرأ في به السحر مبدلا وإن تفتح الموسى مع القصر هامزا فتسهيله له خصص بدور تنلعلا كذا إن تقلل معهما ثم خصه بسوس على فتح وقصر مبدلا وإن خف فالحلوان تتابعان فامددا فتح تسألني عنه فأهملا وإن تظهروا كبسك تحفصيه ممنعا وإن تدغما للقصر عنه فحللا وما مد صلاد كان مدغما ومعه فسكت المد مرتابة جلا ومدى أرهض إن يسكن هشامهم كإن دونياء فجعل فيدة تلا سورة يوسف عليه السلام وفي النشر تأمنا عن الحجز رومه ومختار داله درى من تأمل ويا آسف يا حسرة افتح مبدلا بقصر ومزجات بخلف تميل لصور ونقاش ولا سكت عنه ودعوان نقاش وللصون آملا سورة الرعد بارغام تعجب قصة صراه شامهم وحتما عن الحلوان في سلا وفي الوقف في, في اعناقهم كن محققا على وجه إرغام لخلاد مثجلا سورة إبراهيم عليه السلام وعن خالف مع ترك سكت فقل البواري قرار واستحنا ممينا ومع سك القلل هما ثم إن سكت في غير مد فيهما كم مقللا وأطجع قرار ثانيا قلل افتحا ومع سكت مد ذئف صال ثميلا وقلل قرار ثانيا فيهما افتحا ومع سكت كل أرجع افتح لما تلا وما ترك سكت عند فلاه افتحنهما فيهما قلل وأرجع وقلل وما القللهما افتحهما ومع سكوت سوى مد فقلل ومينا قرار وقلل ثانيا فيهما ومع امالات افتح ثم فتحاهما تلا ومع سكت مد مطلقا عنه اضجعا قرار وفي الثالث استحا وعن حمزه القهار مثل البوار قل بتوثيق شيء قللا لا بمدلا ترى المجرمين افتحه وصلا لصالح على اوجه القهار وقفا وميلا وفي وترى ايضا كما في بدائع على الفتح مع مد فذر ان تميلا سورة الحجر وإن تدغي مكسر أدخلوني رويسهم وأدغام إن في الدار الاخرام مسجلا وادع تصور مدغما لا تطولا ولا تسكت تظهر لنقاشهم على وبالقلف سهجاء آلال مردل ومداء وقصر للذي فيه أبدلا وعن أزرق مع وجه إبدال غيره ففلس بفتح المد والسط مقللا سوره النح. أمال هاءة الرمل ومطوعيهم بخلف ولم يسكت إذا هو ميل ونشان بي نرجع لصور بخلفه على سج للرملي ليس مميل لمطوعي إن تبجع افتح ذوى وزاد به بنخص السكته أو ام الكلا وإن تفتح افتح ذاد غنى بيا يجزي النون مطوعي تلأ ورملي بيخص السكته نون للزمن على سك نقاش كذا إن يطولا سورة الإسراء لنقاش للتجريل يلقاه مضجع ومن طور قررملي أيضا تميل ومدى شام عندما خاط أنقار أسجد للصوري بالخلف سهلا ولا سكت وافصل من طريقي شامه وسهل وحقق في البدائع عن كلا سوره الكهف ويختص وجه السكت من قبل همزه لحص بترك السكت في ال الأولى وفي كل اسكت عنه أولى أو او على عيوجا وجن والثاني أو دعه في كلا ومرقادنا اجرج وما حد تسألني فلا تسكت كذا لا تطولا وكالوصل حال الوقف زاد بن من فأهمالها وقفا وأثبات موصلا ومع مد شيء ليس ذكرا مفخما للازراق مع ترقيق فامطال قعقلا سورة مريم بإرجاع عيال الدور صل صلسكتا ودع وجه إرضام مع الوصل تقبلا وعنداه هشام إن قرأت بفتحها فمدا ووجه السكت كالوصل لأهملا وفي آئذا ما ميت عنده هشامهم بقصر على اظهارها هل تعلم قبلا وبسم الله إن كنت مظهيرها إذا وعند بأني ذكوان مع السكت فاسألا ومن سورة طه عليه السلام إلى سورة الفرقان فتقليلها طاهى لذلياء فاستحى أمي الخاب للرمل وبالخلف ميلا لداجون مع مطوع ثم انتم له خاب من ذا ترى إن فميلا وعند أبي مع المجدين مطلقا والإذغام والدور مع القصر مبدلا فدعفت حيا موسى على بين بين في رؤوس ويأته عند سوسيهم على سكون فقلل مطلقا أبدل قصرا لداجون إن تظهر نبذته له حظلا أرغام في بلجزم والناس إن تمل بفتحه تدالي الدور حتما فبسملا لسوس تذا ان تفتح او صل وبسملا وفي تاصفون الغيب للصور فاقبلا بخلف ولا تسكت سكارىء مل بغيب مطوع الى مع خطاب كمن جلا سورة المؤمنون وإن تفتحوا تبجع قرار لحمزه على سكت الف خلقنا خارفا فانكنا كذا سكت ومع إهمال سكت لدى خلف بالإضجاع فانكل ثم حقق مقللا سورة النور وها وهالصادقين عن رويسيهم فدع لمن كان الا عنه يقراء مبدلا وخيرا اذا فخمت للأذكر قلب وائئ عند مد الهمز ماياء نبدلا وإرزاله مدا يخص بمده لهمز ومع تقليله كان مهملا وإرزاله مدا يخص بمده لهمز ومع تقليله كان مهملا إن فاتحا والسط غيرا مفخم فلا تبذلا يا ألدى من تأملا وإطجاع والإكرام إكراههن ببن أخرام نخص الساكتا ثم له السك إن ترجع ومطوعيهم له فتح ذرها حيث كانها مميلا ولن يوم الرمل لخلادهم نعن إمالاتها التانيث ان كان موصلا ويتاقه لكن أوم من سوى الأنف سورة الشعراء وفرق على ترقيقه المد يجتلى لحفص هشام ثم ايضا توسط بلا وجه سكت لابن ذكوان فاقلا واضجاعها التانيث في النشر لم يكن لدى حمزه وامنع به وجه مدلى وعن طالب لا سكت في المد معه أجمعين معا عن حمزة أن يسهلا ولا غاء فيه عند يعقوب واقفا وما معه الإرغام أيضا تحصلا وترقيق ظلت لا يكون بدونه وتفخيم مضموم به كان مهملا وما فتح سهم الزجور مرقق وتفخيم سوس قاصرا ومقللا يخصو بإبداله وعما مدّه فلا يرققلاك حيث ما هو وقللا وعن قال في مع ترك سكت مفخما ففي الوقف أدري أجمعها أو انقلا ولم يكن الصوري إلا مفخما عن أغفش وجهان فيه تهنلا سورة النمل وآتان وقفا فاحذفا لحفصهم على قصره واعكس مع السكت تفضلا ومع من مظهرا لا قبلا لهم ففي صاغرون الوقف بالهائن ملا وإن تفضل اتيك في الكل ساكتا قوي امين عند قناه انقلا وان تضجعا فاسكت مع السكت مطلقا ومع سكت غير المد فالنقل نقلا ومع سكت مد غير متاصل ومع توسط لا ما كان فيها مميز لا وليس رويس مدغما واجعا لها على المد مع إظهاري فيه وأنزلا وادع غيب تفعلون عندما مأد ومع غيب شامي فوسط واهملا لسكت ومع غيب لمطوعيهم لدى الكافرين النار حتما فميلا ومن سورة القصص إلى سورة فاطر وفي عاقلون إن تخاطب لدورهم فموسى وعيسى ثم يحيى فطللا ودع غيب سوسي بمد مقللا وفي تخرجون الفتح والضم عدلا بخلف عن النقاش عندها توسط ولا سك وافتح معه ضعفا كذا الولا لحفص وإن يبدل أئمهات أزرق فهمزا أطل وافتح كذا سم أوصلا ومع وجه تقرير لدوريهم متاني الباء أبدله وليس مسهلا على من جه السوسي إن كان طارئا بسكت لدى فتح أتوها توصلا بقصر لرملي ومطوعيهم بخلف ومعه السكت كالفتح أهملا وفي كافرين إن الخذ بقصره إناه وعن الحلوان جاء مميلا كثيرا عن الداجون بالباء وارد ومنساة في وجه بإسكانه تلا سورة ياسين عليه الصلاة والسلام لقالون فقص حيث قللت منغما وللأصبهان مظهرا مدهما تقبلا وأدغل لورش إن تقلل كذاك إن النص بمسكلا بتفخي عند المد قللا ومعلا لا مطولا بلا كن الصوري بالخلف مظهر وللأخفش الادغام لا غير عاملا ويختص بالإظهار سكت لحفصهم بتقليل منع عسكت كل وكسألا لحمزه تقلد فزد من عسكته على حرف مد من فصال وما لي للدارة لا جوني بالخل في أسكنا سر بخلف له على لدورين امد عند تقليله متى مع الهمز ان تتمم وان تاك مبدلا لحلوان غب يعقلوا خلف رملهم و داجوني وافتح في مشاريب تفضلا للاخفاش وافتح عند حلوان قاصرا ومع مع كافرين افتح افتحهما او فمن ملا لمطوع معه الندى او امل فقض مشاريب وخصوصا به السك تتجبلا ومع غيب رملي امله املهما وعند الخطاب افتحهما او الكلا كلا ذل الزمن غنا ودعها على السوى ولا سك إلا عند فتحيه من جلا سورة الصافات وعند هشام قل أئنا لتاركوا أئنا كآئنا بخصل كذابلا أو اقصر لداجنيه غير ثالث أو افصل لحلوانيه غير أولا وبالمد وصل الياسف الصاه شامهم وفيه يعني النقاش وصل تَوَصَّلَ ومطلاق سكت دع بقطع ابن أخرم وليس عن المطوع السكت موصلا ولم يسكت الرملي مع وجه قطعه وللأصب هاني جاء موصلا سورة صاد والزمر وغافر وسكتبان ذكوان وإظهار ذال ذَلِكَ لو معهما المحراب ليسا مميلا سكونا ولي بالمد خصا هشامهم وإدغام قدمع فتح دادون أهملا بخاليصة نوّنه عنه ولا تكن على مد تعظيم فأنا مقللا لدور ولدغى مخصصا لرويسهم بإثباته فيها عبادي محصلا ومد لتعظيم يخص بحلفها وما حلفها يأتي مع المد مسجلا ومع وجه ضم في إفيلا يضل عن فأثبت وفي المختص اظهر كأنزلا فبشر عباد افتح لسوسيهم وقف بوجهين أو فاحنفه وقفا وموصلا إمانات من في النار في الوقف عنده لدى المد والتقليل خصى بذل ملا وبالخلف للرملي قل تأمرونني بنون ووجه السكت عنه مهملا على الفتح السوسي في واتر قصرا على الوصل وقصر حافقا للمملا عليه ولا تسكت مميلا مقصرا على الفتح في حال تمله مبسملا بقصر وإظهار ومع وصل خصصا بسوسيه إدغامه إن تقللا وبالدور إن تستحو وأولاقهم فقط فضما وأدغم كتقلت الكبير لا وتنعون للنقاش غبوا به خصصا سكوتا لصور وابن لخار ماتلا بإطلاق سكت معه عكس مخاطبا هشام على الإظهار في عذت أهملا لغن وقلب نونا عند أخفش في أيضا عن هشام تقبلا كذلك للمطوع ثم ان ينونا غن لا تسكت كذا لا تميلا وإن نون الحلوان هنها كذا قصرا وما ظن للداجون مع تركه الملا ومالي للسوري بالخلف فتحه ومعه فلا تسكت وفي النار ميلا ولم تحلم الطوعي كافرين قل ولم يؤمن الصوري إن مسكنا تلا سورة فصلت أئناكم فامدن وحقق مسهلا وحقق بقصر عن هشام تمثلا ومع ثالث ما قصر منفاصل يرى وأرنى عن الداجون بالكسر نقلا وفي أعاجم أكبر بخلف هشامهم ومن دون فصل عند داجون سهلا وسهل حلواني مع فصله أأن كان عنه فصل وداجون أهما وَبِالْخُلْفِ مَعَهُ أَعْجَمٌ لِبَأْنِ أَخَرَ مِنْ مِنْ دُونِ سَكْتِهِ مَفْسِلٌ وَلَا مَعَهُ لَكِنَّ غَنَمًا مُوجِبُ الْلَّدَرَّاءِ غَنَمٌ ثُمَّ فِي اللام أهملا ودعو غنة الدادون إن كنت مخبرا لحلوان عي غنة اللام مسائلا سورة الشورى وبالخلف للصور ونقاش قرأ بالاسكان في يوحي ورفعيك يرسلا ومعه لنقاش فوسط وبسملا ومعه سوى رمي السك أهملا ومع نصب الرملي لم ياك ساكتا وذو الفتح للمطوع ناصم قلا سورة الزخرف ولما عن الحلوان فقرأ مقففا بخلف اتى واختص بالمد وعتلا سورة الشريعة سوى قصر إسرائيل فانع مقللا للازراق إن تبدل أريت محصلا سورة الأحبار يوفيهم بالنون داجون وضم من بخلف له كرها اذهب لا بالارباع وافصل عند حلوان مطلقا لداجون حقق مع فتحه كلا سوره القتال ومع قصر جاء اشراطها لي العلا على المد دي للتعظيم لست مقللا فاناك تقواه ولا تظهرا اذا لدى قولي واستغفر لمن بيك تفضلا ومع وجه تقليل بتقواهم فقط مع المن والإظهار ما الهمز أبدلا وفي غير هذا مطلقا ما عفتحه فإنما لهم إدغام رأينه والصلاة سورة الفتح فأزاره قصر مدحه ليه شامه ومع قصره الحلوان كان مبسملا سورة الذاريات والطور وإذ داخلوا أظهر لمطوعيهم على ياء إبراهيم ثم مبيلا على آلف أدر وفاتيح نظهر المسيطير للمسيطرون تقبلا لدى أخبار فشمسينا مع الخلف وامنعا على السين عنه السكت والوصل لتعملا ووسط لنقاش وحقق وفيهما بسين وصاد صادها الحفص هم تلا ولم يروى مع سكت سوى آخر له وما صاد خلاد مع السكت أعملا سُورَةُ النجم وعند رؤيس أظهرنا وأنه في له أو أدق أو لا ألو له بدأ مظهر الكل قاصرا كذلك مع إنجام يعقوب ففعل ومن سورة الرحمن عز وجل إلى سورة الحشر. وأوال يطمثهن أو ثانيا عني يضموا عنه الكسر نرويه في كلا وضماهما للليف زدوا هشامهم يكونا فذكر عنه مع وجهي الولاء ورفعا على التانيث حلوان زاده ومع وجه نصب واقفا لا تسهلا ومن سورة الممتحرة إلى سورة التحريم لحلوان يفصل لا تخفص ومظهرا ويغفر فمدسكت وبزمل مبدلا ومن سورة الملك الى سورة القيامة وقد أدغن السوري ثم بن أخرم بخل فيهما والسكت سوري نهملا بتفخيم ذي ضم لنظهرا كلصبهاني وللباقي كياسين حصلا كأبصارهم أدراك إن تب عنهما ففي كذبت أطلق كأدرام مميلا إله ببسمالة لكن على ذا فاظهرا لمطوع أدغم إذا لم تبسملا وما لي هدغم إن قلت كتابي اهل ورش وأظهر حيث لم تأكنا غلا وعن أزرق لا نقل إن تف موسطا أو تفخم ذات ضم وتعلا لنقاشهم في يؤمنونا وبعده وقيل مع التحقيق ثان بيتلا ومعه فبسم ثم عند هشامهم بتذكيره يمنا فبسم المحصلا سورة الإنسان وداجون لم يصرف بخلف ثلاثين وما قصر حفص قف بقصر كسكت ومع سكت ابن ذكوان بالألف كذا عنه حيث الكافرين تميلا ولا خلف للرملي في الوقف بالألف ولا خلف عن روح مع القصر مسجلا وقف بسكون الله انتا كقارئا أن بإرغامه مع مده متقبل قوارير مع إدغام روح ثبل ألف وفي الثان للحلوان بالخلف قف بلا وإس كانوا مع قصره متعين تشاؤون فيه الغيم مع قصره تلا وسما فقط إن كان يروي خطابه وذا الحكم أيضا لابن ذكوان يجتلا ولا سكت للنقاش معه ولم يكن لصوريه مع غيبه متقبلا ودع سكت كل عند غيب بأن من وتخصيصه عند الخطاب كمن جلا ومن سورة المرسلات إلى آخر القرآن الكريم وفي ذكر تدغم لخلادهم فلا سكوتا على ذي المد بل كان مهملا وذكرا وصبحا فيهما أدغما له وأظهرهما أيضا وأدغما أولا وعند ابن جماز بأقيتة قرأت دواو مع التخفيف وهم مثقلا وعن أزرق تفخيم مضمومه مع الدغام ألم نخلق محللا به سكت حفص وابن ذكوان فحصصا كإدريس مع مد بن ذكوان فعقلا كيعقوب والسوسي ومع قصر حفصهم كذل أصبهان ثم مع تركي فلا تمل في قرار لابن ذكوانهم ولا تكن مد غم اللفظ المحراك مسجلا ولا سكت في ماء لحمزة تاركا وليس لخلاد اذا أن يميلا ولا سكت أيضا في مكين لحمزة وهذا إذا ما كنت عنه مقللا ولا هاء عن روح بوقف المكذبين مع تركه والها هويس تحملا وبالهاء قف عم إن كنت واصلا ليعقوب بين السورتين أخ العولا ورمليهم بالقصر في ساكهين وابن الأخرام والدجو لخلفوه من جلا وآنية معابلون وعابد فكل عن الحلوان يروى مميجلا وترقيق مظلوم إرمعه عند أزرق ففتح ذلياء وسكت وبسم لا وما بعد بل لا مد روح مخاطبا وإدغامه بالمد مع غيبه احضلا ويفتاح للمطوع غير كامل وقد خاب والتلخيص ادغام ما لا وخيرا يره شرا يره اشبعا لداه ويس على الإدغام لا روح معقلا وصلها ليعقوبا بوصن وعندما انتلى الناففا تسكت لديه وبسملا وقد تم هذا النوم عذبا ميسرا فلله حمد حيث منى فاكمل واسما صلاه معجلي تحيه على المصطفى الهادي الامين ومن تلا